قال الإمام الطبري رحمه الله حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم جيشا فردت رايته ثم بعث فردت بغلون رأس غزال من ذهب فنزلت وما كان لنبي أن يغلى هذا سبب نزول في هذه الآية أن رسول الله بعث جيشا فردت رايته ثم بعث فردت بغلول رأس غزان من ذهب فنزلت وما كان لنبي أن يغله. قال الهيتم في المجمع والسيوط في نباب النقول إن رجاله ثقات قال أبو عبد الرحمن رحمه الله الأمر كما قال من حيث الرجال، ولكن حبيب ابن أبي ثابت مدلس ولم يصرح بالتحديث. حبيب ابن أبي ثابت مدلس عن ابن عباس هنا بالعنعة ولم يصرح بالتحديث. ولكن حبيب ابن أبي ثابت مدلس ولم يصرح بالتحديث. وهو وإن كان قد سمع من ابن عباس. وقد أثبت له علي بن مديني لقي بن عباس كما في جامع التحصيل وأثبت له العجل السماعة من ابن عباس كما في التهذيب لكنه مدلس وقد روى عن ابن عباس بواسطتين وهما محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وأبوه كما في تحقيق الزامات والتتبع فعلم بهذا أن الحديث ضعيف بهذا السند لأنه من طريق حبيب بن أبي ثابت وحبيب ثقة ولكنه مدلس وروايته هنا عن ابن عباس بالعنعنة وقد سمع عن ابن عباس لكن الرواية هنا بالعنعنة فلعله تم واسطة لأنه قد روى عنه بواسطتين محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وأيضا كذلك أبوه حاصل أن هذا السند ضعيف لأجل العنعنة قال سبب آخر للآية لم يصح أيضا قال الإمام الطبراني رحمه الله طبراني نعم قال الإمام الطبراني رحمه الله حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد النرسي البغدادي. قال حدثنا أبو عمر حفص ابن عمر المقرئ الدوري قال حدثنا قال في الأصل المقدمي فز الزوزني أو الزوزني كأن الشيخ ثبت الصواب له وما ثبتناه هو صحيح. قال حدثنا أبو عمر حفص ابن عمر المقرئ الدوري. قال حدثنا أبو محمد اليزيدي قال حدثني أبو عمرو. قال حدثني أبو عمرو بن العلاء. قال حدثني أبو عمرو ابن العلاء. عن مجاهد عن ابن عباس إن أنه كان يقرأ وما كان لنبينا أن يغلى وكيف لا يكون له أن يغلى وله أن يقتل قال الله ويقتلون الأنبياء ولكن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فأنزل الله عز وجل ما كان لنبينا أن يغلى هذا سبب آخر في اتهام المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله براءة نبيه وبراء ساحته عليه الصلاة والسلام من الغلول وما كان لنبي أن يغلنا قال الحديث أخرجه الطبراني في الصغير والواحد في أسباب النزول والخطيب في تاريخ بغداد والحديث رجاله ثقات إلا شيخ الطبراني فلم أجد له ترجمة إلا في تاريخ بغداد قال الخطيب روى عنه أبو القاسم الطبراني ثم لم يذكر الخطيب فيه جرحا ولا تعديلا فهو مجهول وقال وقد أخرج أبو داود الترمذي نحوه ولكنه من طريق خصيف بن عبد الرحمن قال الحافظ, قال الحافظ في تخريج الكشاف أعله ابن عدي بخصيف السند المذكور فيه رجل لم يذكر في ترجمته جرح ولا تعديل وسند داود الترمذي فيه خصيف وأعل به قال أبو عبد الرحمن خصيف ضعفه الأكثرون وقد اضطرب في هذا الحديث فتار يرسله وتار يوصله وتار يقول عن مقسم وتار يقول عن عكرمة وتار يقول عن عكرمة أو غيره راجع تفسير بن جرير. قال ثم وجدت له طريق صالح الحجية، لكن ما فيها سبب نزول كما سياتي قال ثم وجدت له طريق صالح للحجية قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا هارون القارئ القارئ عن الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس وما كان لنبي أن يغلى وما كان لنبي أن يغلى قال ما كان لنبي أن يتهمه أصحابه هذا تفسير وليس بسبب نزول ولكن يشهد للسبب المتقدم أن الآية فيها سبب نزول وما كان لنبينا أن يتهم أصحابه أن يتهمه أصحابه وقد اتهمه المنافقون وهم ليسوا من أصحابه فالمنافق لا تثبت له صحبة ولا يعطى هذا الشرف لنفاقه الاعتقادي لكن لعله باعتبار الظاهر أنه حصل شيء من أولئك الذين هم في الصف وبالصف ملصقون فهذا يؤيد أن الآية السبب متقدم، أما في زعم المنافقين ما زعموا أو فيما تقدم من الطريق الأولى التي فيها حبيب نبي ثابت قال بعث نبي إلى آخره فردت بغلول رأس غزال من ذهب فعرض الله سبحانه وتعالى بالغلول الذي حصل بذكر نبيه وما كان للنبي أن يغل أساحته بريئة من هذا فإذن الغل فيكم فيكون لآية من هذا المعنى لها سبب يعني يشهد لهذا له الذي هو تفسير يعتبر وما كان لنبيين أن يغل ما كان لنبيين أن يتهمه أصحابه قال عن إكرم عن ابن عباس وما كان لنبيين أن يغل ما كان لنبيين أن يتهمه أصحابه هارون هو ابن موسى الأزدي العتكي مولاهم أبو عبد الله ويقال أبو اسحاق النحوي البصري الأعور صاحب القراءات وثقه ابن معين وغيره كما في تهليب التهليب وهذا الأثر وإن لم يكن فيه سبب نزول فإنه يؤيد ما تقدم من سبب النزول عن ابن عباس والله أعلم نعم هذا الأثر تفسير وليس بسبب نزول ولكنه يؤيد ما تقدم من سبب النزول عن ابن عباس فعلى هذا السبب الله أعلم يكون ثابتا والشيخ الألباني أثبت السبب رحمه الله من بعض الطرق هذه المذكورة فالسبب لم يثبت نصا فطرقه فيها ضعف كما سمعته ولكن يشهد ثبوته نصا هذا الذي عن ابن عباس ما كان لنبي أن يتهمه أصحابه وقد اتهمه أولئك الأشرار المنافقون وهم ليسوا من لكن باعتبار الظاهر وأما أصحابه فمنزهون عن اتهامه عليه الصلاة والسلام فهم يجلون ويعظمون ويعرفون نزاهته عليه الصلاة والسلام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 يُسْنُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُنَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوْ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ إِنَّ هَذَا قَوْلٌ مِّنْ عِندِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْ ما أعظم هذه الآيات فلا يستوي من اتبع رضوان الله وتبع أوامره وانتهى عن نواهيه جل على مع من باء بسخط من الله بسبب العياذ بالله اقتفاء الذنوب والمعاصي واقتفاء آثار هذه الأشياء العياذ بالله السيئة فهذا لا يستوي مع هذا الذي اتبع ندوان الله بسنوك الأوامر وفعل الأوامر والانتهاء عن النواهي لا يستوي مع هذا الذي ترك الأوامر وارتكب النواهي كمن باء بسخط أي بسبب ارتكابه النواهي وترك الأوامر من الله هؤلاء مأواهم جهنم وبئس المصير هذا الصنف الثاني مأواه جهنم وبئس المصير والصنف الأول قد جاءت الأدلة التي تدل على أنه من أهل الجنة وأن مأواه ومثواه الجنة يوم القيامة فهم لا يستوون لا ذا ولا ذاك رجل يتبع رضوان الله ومسلم سالك سبيل الله وسبيل رسوله صلى الله عليه وسلم ممتثل للأوامر ومنتهيا عن النواهي كيف نسويه مع هذا الذي باء بسخط من الله بسبب ترك الأوامر واقتفاء ارتكاب النواهي هذا لا يجوز أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون فلا يجوز تسوي بين هذا وبين هذا ويدل كثيرا من هذا الباب ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك كمن هو أعمى؟ هذا نفس الكلام. فلا يجوز تسو بين هذا الصنف وبين هذا الصنف. فهذا في بيان منزلة أهل الخير وبيان منزلة الأشرار، بيان منزلة الأخيار وبيان منزلة الأشرار عند الله سبحانه وتعالى. فالأخيار هم أهل الرضوان وأهل الفوز وأهل الرضا من الرحمن، والأشرار هم ما ذكر الله سبحانه وتعالى من العقوبة والمعان لهم. كمن باء بسخط من الله وما أواه جهنم وبئس المصير فليستون ثم بين سبحانه أنهم درجات عند الله ويختلفون فيها هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون فإن كان المقصود بقولهم هم درجات يعود على من تبع الإدوان فهم يتفاوتون عند الله في درجاتهم هؤلاء الذين تبعوا لإدوان الله سبحانه وتعالى درجاتهم في الجنة مختلفة على خير كلهم على خير لكن درجاتهم مختلفة وإن كان يعود على الصنفين المتقدمين فهم درجات أي أهل رضوان لا سبحانه وتعالى درجاتهم تختلف عن هؤلاء الأشرار الذين باءوا بسخط من الله فدركاتهم أيضا كذلك تختلف درجات أهل الجنة تختلف ودركات أهل النار الذين باءوا بسخط من الله تختلف كلهم مأواهم ما جهنم وهؤلاء مأواهم ما الجنة ودرجات أهل الجنة تختلف ودركات أهل النار تختلف هذا عن القول بأنه يعود على هذا وهذا هم درجات عند الله من اتبع ردوانة ومن كذلك بأى بسخط من الله هم درجات عند الله هذا الصنف وهذا الصنف هؤلاء درجاتهم مختلفة أهل الجنة وكذلك أهل النار من بأى بسخط من الله دركاتهم مختلفة فليس سوا والكفر يتفاوت فيه أهل الكفر كما أن الإيمان يتفاوت فيه أهل الإيمان ويجتمعون في الأصل ويجتمعون في الأصل هذا حاصل معنى هذه الآية بقي الإعراب عند من من اتبع لضوان الله كمن باء بسخط من الله عند من لعراب أين النحاء هم النحاء يتواجدون هنا كثيرا عند من وهذا ما نعدم فيهم النحاء الكثير. الحمد لله حتى لا يغضب هذا الجانب لكن هنا يوجد صوماليون عند من منهم أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ مَنْ إِعْرَابَ هَذَا الْكَنَامِ نَوْيَنْ نُحَا مَا إِشْ الجوع أتعبكم موقت غذاء هنا يمكن هنا مَا إِشْ هَنُورَ عندك يا أخي أنتها الحمد لله طلح على ظهرك بس افتح الباب لهم الهمزة طيب والفاء حرف عطف أنا ساعدك حرف عطف على معطوف محذوف عند الزمخشري هذا السياق إذا رأيت فعند الزمخشري الهمزة داخل على مقدر دائما هكذا يصنع في هذا التبني الهمزة داخل على مقدر والفاء عطف على هذا المقدر حصل لكم تمييز بين المهتدي وبين الضال فمن اتبع لدوان لامه مثل هذا حصل لكم تمييز بين هذا وهذا فمن اتبع الاضوان هذا أحسن التقدير كما يقول سمين الحلي الحليبي أحسن تقدير هنا فيكون الهمزة داخل على المقدر أم أو أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم أو مخرجيهم قال زمخشلو نح الزمخشري يقولون الهمزة داخل على المقدر والوا عاقفة على هذا المقدر أو معاديهم ثم قال بعد ذلك ومخرجي أو معاديهم ومخرجي فيكونوا ومخرجي معطوف على مقدر دخلت عليه الهمزة او مخرجيهم أي أوى أي يكون الكلام أمعادي ومخرجي معادي أم ومخرجي هذا كلام جميل وهو من البلاغ بمكان كما تعلمون لكن غير الزمخشري اختار غير هذا فيجعل الهمزة مقدمة عن تأخير يجعل الهمزة مقدمة عن تأخير والفا عاطفة على الكلام متقدم وما في تقدير الهمزة هذه مقدمة عن تأخير فأمن فآمن الأصل ثم قدمت الهمزة لأن لها الصدارة في الكلام لها الصدارة فلا يسبقها شيء فقدمت هنا هذا قول جمهور المعلمين أن الهمزة هنا إنما هي مقدمة عن تأخير وليس الداخل على مقدر والفاع عاطف على الكلام متقدم وكذلك في الواو أيضا او مخرجيهم وفي ثم أيضا كل هذه إذا رأيت همزة في هذا الخلاف همزة قبل العاطف ففي هذا الخلاف فمنهم من يقول الهمزة في مكانها في محلها ما في تقدير ولا في تخير وهذا قول زمخشري وهي داخل على مقدر والفاء أو الواو أو ثم عاطف على هذا المقدر ومنهم من يقول هم الجماهير الهمزة مقدمة عن تخير قدمت على حرف العطف وأصلها مؤخر عليه وحرف العطف عاطف على ما تقدم ما في تقدير ولا في شيء عاطف على الكلام الذي تقدم في الآية التي سبقت وحصل سهل لكن نريد العراب الآن هات نعم حرف الاستفام عطر ومن اسم موصول مبتدى أحسنته تابع في علمات رضوان مفعول به رضوان مضاف لوض الجلال مضاف له والجملة الصلاة لا محل لهم العراب كمن باء بسخط كذلك أيضا كاف حرف جر ومن اسم موصول كالذي باء بسخط لا يستوهل والجار مجروم تعلق محذوف خبر سهل ما هو صعب ولكن ما أدني لإشهاب السؤال وإلا سهل فالحاصل المعنى الإجمال ما أشرق منه آنفا أن ذا لا يستوي مع ذاك يختلفون تماما هذا متبع لرضوان الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وهذا والعياذ بن الله باب من الله بسبب ارتكابه ورفع الحجب بينه وبين النواهي وتركه للأوامر فلا يستوي هذا مع هذا ثم بين درجات هؤلاء الطائعين وهؤلاء المنحرفين فهم يختلفون على طوعية في من تقدم ودرجاتهم تختلف وعلى دبور وانحراف في من تأخر ودرجاتهم تختلف هذا القول بنرجع يرجع إلى هذا وهذا قال رحمه الله قوله تعالى أفمن اتبع لدوان الله أي وترك الغلول وترك المعاصي هذا أعمل وترك الغلول وترك المعاصي وأتى بالأوامر تثل الأوامر واجتنب النواهي ومنها الغلول ترك الغلول فهذا تبع رضوان الله الذي ترك الغلول قال أفمن اتبع رضوان الله وترك الغلول كمن با بسخط من الله فعل المعاصي ومنها الغلول فغلناه طيب نعم أحسن ما عندنا ما عندي غين عندي يعني العين هذه أحسنت فغلى هو الأقرب فغلى وإلا المعنى الآية عم من هذا كما ذكر ابن كثير وأشرت إلى المعنى الذي ذكره ابن كثير الآية عم من هذا كمن باء بسقط من الله فغلى وفعل المعاصي ولم يجتنب هذه المنهيات ومأواه جهنم وبئس المصير أي الصنف الثاني مأواه جهنم وبئس المصير الذي ارتكب النواهي قالهم درجات عند الله يعني أهل الخير وأهل الشر قاله الحسن رحمه الله هذا معنى من المعاني هم درجات عند الله يعود على الصنفين أهل الخير وأهل الشر هم درجات عند الله وقال غيرها أبو عبيد الخساي هم منازل عند الله متفاوتون فيها في هذه المنازل متفاوتون في درجات الجنة ودركات النار فهم منازل عند الله كما قال الله ولكل درجات مما عملوا قال رحمه الله هم درجات عند الله يعني ذو درجات لأن درجات لا يخبر به عنهم هم للذوات ودرجات للمعنى من المعاني فلا يخبر بالمعنى عن الذات كما تعلمون لكن يكون هم ذو درجات أصحاب درجات عند الله هم أصحاب درجات عند الله فلذلك احتاج لهذا التقدير ليستقيم المعنى والرابط بين المبتدى والخبر قال هم درجات عند الله يعني ذو درجات عند الله أصحاب قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني من اتبع رضوان الله ومن باء بسخط من الله مختلف المنازل عند الله فلمن اتبع رضوان الله الثواب العظيم ولمن باء بسخط من الله العذاب الأليم مختصر مفيد هذا هو الذي ندند حوله قال والله بص الله بصير بما يعملون أي وسيؤتيهم إياه هذه الأعمال بما يعملون س يجازيهم سبحانه وتعالى على أعمالهم فلا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا كما قال أهل التفسير بل يجازي كلا بعمله والله بصير بما يعملون فلا يظلم ذاك فيمنعه خيرا استحقه ولا كذلك أيضا يظلم هذا فيزيده شرا لا يستحقه, لا يستحقه وإنما والله بصير بما يعملون سيجازي كلا بعمله هذا إن شاء الله نكتفي به في هذه الآية والله أعلم قال هل الشيخ أحمد شاكر منهجه تكفيري لا حاشا رحمه الله فهو رجل سني وجالسه أهل العلم واستفاد منه الألباني وغير الألباني فهو رجل سني ربما يحصل شيء من الخطأ أو شيء من العبارات المجملة هذا قد يحصل أما منهجه فهو رجل سني ولا نعرف أنا عن نفسي ما يعرف من قال بأنه تكفيري ولكن بلاد مصر في تلك الأيام يحكمها أظنه عبد الناصر في أيام أحمد شاكر هذا فربما رأوا تكفيره ولا شك أن عبد الناصر كافر بالله سبحانه وتعالى أنا ما عندي شك بهذا فهو رجل اشتراكي خبيث طرر الاشتراكية وهو لا يسمونه رئيس العروبة أو كذا إيش من عروبة يا رجال فهو رجل نعم قرر, قرر هذه الجاهلية نتنا العروبة العروبة وعرض عن الإسلام وعرض عن الخير وهو أبو العروبة أو شيء يسمونه إيش أنور يقولون إيش إنه المهم هذا نحو هذا فهو نعم رجل عروبي وعربي أنا بعت اشتراكي وإشتراكي بعثي وهو يقرر عياذ ابن البعثية ويقرر الاشتراكية على أهل مصر وأدخل الشر على المسلمين وتسلق على ظهر الإخوان المسلمين حتى وصل إلى مقصوده وصل إلى الكرسي عن طريق الإخوان المسلمين وكان رب اندس بهم ثم لما وصل أول من بدأ بدأ بهم أول من بدأ بهم أو بدأ به بدأ بالإخوان المسلمين قتلهم وسجناهم معذبهم مجرب من المجرمين لكن هم يتعظون آلة للتسلق على كتفيه يبلغ المجد غيره وهل هو إلا آلة للتسلق فنعم لخوى المسلمين هذا حالهم على كتفيه يبلغ المجد غيره والآن هذا الروافض وصل عن طريق من هذا الآن الذي نحن في اليمن عن طريق من وصل الروافض عن طريق لخوى المسلمين صاروا أخذوا جزءا عظيما من أرض أهل الإسلام في بلاد اليمن وأول ما مسك صاحبهم مصر وترأس على مصر زار إيران لا سادات زار إيران ولا حسن زار إيران بل بينه وبين إيران خصومة ولا يحبون إيران أبدا لا سادات ولا حسن مبارك فلما تولى هذا المدبر من إخوان المسلمين أول زياراته كانت لإيران كأنهم هم وضعوه فوجازيهم بهذه الزيارة والشعب المصري يبغض الرافضة يبغض الروافض لكن أريد أن نقرب بين الشعب وبين الرافضة فالسادات لا شك أو قصي هذا عبد الناصر اشتراكي خبيث وأدخل الاشتراكية وكفره أهل العلم ومنهم شيخ رحمه الله تعالى وأظن ابن بازي أخوان من يذكر فتوى ابن باز غالب ظني أنهم من كفر هذا الاشتراكي فربما أطلق بعض الألفاظ باعتبار الدولة التي كانت في مصر باعتبار الدولة يعتقد كفرها لأنه ظن عاش المملكة بعد ذلك وانتغن إلى المملكة ربما يحصل شيء من الألفاظ باعتبار دولته فيرى تكفير عبد الناصر إلهنا سبحانه لا إله إلا